najm لو ما <متحن مهزت> ضلت <متحن> ما عدنا حيل الفرج تاك يا الصبور مثل الجمهور هاي الليالي شهود. ما عدنا حيل الفرج تاك الصبور مثل الجمهور هاي الليالي شهود. يا فرحتنا ورضانا ما نتحمل شجانه يا فرحتنا ورضانا نتحمل شجانه يا يا بالي وانت نور اللي هالي صيح المهاجم كالفرج ما ضلت كل وسيله يا حل مهل وانت الفرج ما ضلت كل معين سبيح خاطر الدمع يجري ويجرح العين والجيدك كل شي يا المهتم انتظرين ما ينسم احصات الدمع يجرو يجار فالعين والجيتك كل شي حتك يا المهدني المنتظرين غرب اخلافك سفينه يا ربانا السفينه غرب يا ربانا السبيله قدر المحيب لينا صعب قدر المحيب لينا صعب يبعد عن خدي تشعل موليد المهد الليله يا من انتظرت بس ما قدرت ما ضل وتبي تحيلك اجمل خبر قلبك تشعل موليد المهد الليله يوم الفرح ما ضوقت يا يمن فرح يا يا العجل انت الامل صحيح العجل انت الامل يجي كل مو حل ليله يجينا الخبر لمد الليل يا منتظار بس ما قدر ما ضلت بيد حيلك يجينا الخبر قلبك تشاهر مولد لمد الليل يا منتظار بس ما قدر ما ضلت بيد حيلك بنده يا غالي يمتت نور ليالي بنده باسمك يا غالي يا جنة الفرج ما ضلت كل وسيله نتاملك يا المنتظر بالما الفجر ويا الشمس عنوان نتاملك يا المنتظر بالما يهيل شعبان كل جمعة نترجى الفجور وي الشمس عنوان نورك يظهر علينا مشكيلك يا وليد نورك يظهر علينا مشكيلك يا وليد راجل وكيت وتاخرت راجل وكيت وتاخرت والهم يا هول يجي له من القبر وقلب تشعل مولد المهد ليله يا عم انتظر ما قدها ذهب اسمك يا غالي يمتت نور الليالي وين ذهب اسمك يا غالي عن النشر والتوزيع مؤسسه كريم الحسين الفاطميه الاخراج والهندسه الصوتيه محمد جاسم الكربلائي بجمل الخبر بجمل من كلمات الشعر الحسيني حسين العربي ادا الرادود الحسيني سيد احمد المشرفاوي